اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون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 وَمَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ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 الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وان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 ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون